بسم الله الرحمن الرحيم هل تعالى من سال حيل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتريه فاجعلناه سميعا بصيرا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 لَذَرار يَشبونَ مِن كَكْسٍ كانَان مِزاجهَا كَاخًُا علَ يَشْرَبُ بِهَا عِذادُ اللهَّ وَفَجرونَهَا تَفنجرا يُفُونَ بِ نذْرِ وَيخاخُون يَوْمن كَ شَرُّهُ مستْطيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً أَوْ شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا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 متكئين فيها على الرّواخر لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرًا ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها ودللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا غَازِنًا جَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سلسبيلا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ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 يُولَنَ العَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْسَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تذكرة